ما مرصادا للطاغين ما لا بثين فيها احقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إن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 حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا